نحي الأجاويدي ونجدد عهد الإصرار بإيمان وعاقيدي ونهني حركة حماس حركتنا المجيدي يلي فيها على الجهان والفيدة ربينا وحرس انطلقتنا جينا نحي الأجاويدي ونجدد عهد الإصرار بإيمان وعاقيدي في حركه حماس حركتنا المشيده يلي فيها على الجهاد والفي ذكر ربنا كل عام يمر وحماس تبت تحت بنهج الإسلام الراسق عد رجالك عيد كل عام مروا حماش فباتوا تحدي بنهج الإسلام الراسق عد رجالك عيد اقسوا دولا لأقصحوا الراسي يعشاقوا الطاصاتي ويبتش هد تحاتي العزي صطينا عدينا وعرس انطلقت بإيمان وعاجيدي وإنهني حركة حماس حركتنا المجيدي يلي فيها على الجهاد والفيدة ربنا 27 ألف مع 27 هذي حدودك يا بلادي وحق الفلسطيني سبع وعشرين أليف مع سبع وعشريني هاد حدودك يا بلادي وحق الفلسطيني أعلن هالرنتيس وقبله شيخنا اليسيني بالدم ونغة البارود نحاور أعادينا وحرس انطلقت ناجينا نحي الأجاويدي ونجدد عهد الإصرار بإيمان وعاديدي ان دي حركه حماس حركتنا المشيده يلي فيها على الجهاد والفيده ربينا هلا هلا هلا يوم انت نعاهد في درب طلقتنا نعاهد في درب الجسامي نضحي بالروح وبالمالك في حيمة الإسلامي لنحرر مصر الرسول ونزيل الغمامي وتشرق شمسك يا أقصى وتظهر أراضينا في حرس انطلقتنا جينا نحيل أجاويدي ونجدد عهد الإصرار بإيمان وعاديدي ونهني حركة حماس حركتنا المجيدي يلي فيها عالجهاد والفيدك ربينا حرس انطلقتنا جينا نحي الأجاويدي ونجدد عهد الإصرار بإيمان وعاقيدي ونهني حركة حماس حركتنا المجيدي يلي فيها عالجهاد والفيدك ربينا WWW.NNW1 done şevekein nu